وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من Walau tak kunci, hari yang berangkat, hari yang tak berperkara, dan tak berbangun, kecuali orang yang datang kepada 117. وبرزت الجحيم للغاوين 118. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون 119. من الله هل ينصرونكم أو يتصرون؟ فكبكبو فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. Tallah In k Uncal fi zulal Mubin, iznu sewikub Rabb al Alamin, wmaa azllna illa al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 114. وكان أكثرهم مؤمنين 115. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 116. كذبت قوم نوح للمرسلين 117. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون Inni lakum rasulun amin Fattaku Allah wa atiruun asalukum alayhi min agerin In ageri illa ala rabil alamin Fattaku اتق الله وأطيعون. قالوا: أنمن لك واتبعك الأرض